إلى أمة الإسلام وإلى المجتمعات المستغيثة من غوائل الفقر وشروره التي يجرها لخراب العالم ومعموره إن كنتم تشفقون على نعيم عيشكم من البؤس والبؤساء وتدرؤون عن جمال حياتكم دلامة الفقر والفقراء. فاقتحموا على الفقر مكامنه في الأكواخ والأعشاش ولكن بعين واكفه وفؤاد بالرحمة جياش ثم قيدوه بافتنان في ايتاء الزكاة وسائل القربات كالصدقات الجاريات والأوقاف الساريات والهبات الباقيات والكفالات الوقيات إني أرى فقراءكم في حاجة لو تعلمون لقائل فعالي وجزاء رب المحسنين يجل عن عد وعن وزن وعن مكيال واغرسوا حب ذلك في قلوب الناشئة تكن منكم بإذن الله أمة متراصه البناء على قلب الأوداء تقطع مراحل الحياة رافهة مطمئنة لا يمسها عناء ولا نصب ولا يرهقها عوز ولا تعب حينئذ لن تروا بإذن الله عينا تحسد ولا قلب يحقد ولا يد تجترح وتفسد ولا تكادون ترون في البيوت عائلة ولا في السجون قاتلا ولا في الطرقات متسولًا ولا سائلا جاعلين قاعدة التكاتف والتكافل طيلسان برودكم أينما يكون العيش الكريم يكن الأمن والسلام والحب والود والوئام إخوة الإيمان ومن فئات المجتمع الذين كلأتهم الشريعة بعين أحكامها وضمختهم برداع لطفها وحنانها ولهم في قلوبنا والمسلمين مكانة أثيلة فئة فقدت حنان الأبوة المشفقة الحادبة ولوعهم فقد الأمومة الحانية ووجدانها الدافق بمشاعر الحب الحالم الجذلان فباتوا في مسيس الحاجة إلى مرفى حبكم ولطفكم وحنانكم وعطفكم ومهدكم المفعم بالرحمة والرفق والسلوان تواسون جفونهم القريحة وتؤاسون قلوبهم الجريحة تلكم هي فئة أحبتنا الأيتام رحم الله يتمهم وعوضهم بمن فقدوه خيرا فذو المرتبه يحن على ذي المتربة فتتبلج في حياتهم الرحمة في أسمى معانيها والسعادة في أجل مراميها قال سبحانه ممتنا بكلاءة نبيه عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن سهل بن سعن رضي الله عنه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رباه رباه ما أعظم هذا الشرف وما أرباه لمن احتضن يتيما فأحسن مرباه فرحم الله من رحم الأطفال والأيام وهنيئا لمن زرع بسمة حانية على وجوه اليتامى ومسح على رؤوسهم مسحة حادبه وربت على أكتافهم عصامية المستقبل وآفاق الأمل المشرق الوضاء وفي تعظيم حرمة اليتيم يقول سبحانه فاما اليتيم فلا تقهر وللمؤتمنين على أموال القصر واليتام يلفت النظر إلى خطورة التعرض لحقوقهم وأموالهم يقول سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهكذا يا أمة الإحسان صان الإسلام منزلة الفقراء والأيتام واحتفظ لهم بالوجود المعتبر في مسيرة الأمم وكفل لهم الشخصية الموفورة التي من حقها أن تشارك في العلياء وتأم لله در الساهرين على الأولى سهروا من الأوجاع والأوجال أهل اليتيم وكهفه وحماته وربيع أهل البؤس والإمحال الذين أضاءوا دياجير المدقعين والمعسرين بنور الود الهادي والحنان الرائح الغادي كاد اليتيم يموت لولا معشر حاكوا جدودهم الكرام خلالا وقفوا الجهود لنشله من بؤسه وغدوا أبا يحنو عليه وخالا أرويتم ضمأ النفوس بصيب من بركم فعبقتم إفضالا معاشر الأحبة وينتظم في سلك الأحقاء بالمرحمة والمواساة والتعاطف في هذه الحياة فئة ثالثة جديرة بالذكر والعناية والاهتمام والرعاية فئة صهر جوانحها فقد أحبابها فعاشت ضيق الإعسار ووقت الاقتار وهمة شئة الأبناء الأخيار تلكم هي فئة الأرامل والأيامة يقول صلى الله عليه وسلم في وقيد رعاية حقها الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر أخرجه البخاري ومسلم